فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسروا اتريدون ان تهدوا من من يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفون كما كفروا فتقولون ل ا ت د ك ت و ر م ن ا ب ل فخذوهم و ق ت ل و ه م حيث وجتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا و ص ل و ن إ ل ى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاؤكم أ و يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ف ل ق ا ت ل و ا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 ف إ ن لم ي ع ت ذ ل و ك م ويلقوا إ ل ي ك م السلم ا ويكفوا ايديهم فخذوهم, فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إ ل ا خطا ومن قتل مؤمنا خطا أ ولولا انهم كانوا يحرمون بقوه افضل من اجل ا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ر ق ب ة مؤمنا و َ إ ِ ن كان ََ من ِ قوم ٍَْ بينكم ََُْْ وبينهم َََُْْ ميثاق ٌَ فديا ف د ي ٌ مسلمه َََُّ إِلَى َ ة ٌ أ ْ ل ِ شهر ر ق ب ة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه